فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقدنا را فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون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 يا أيها الناس عبود ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشاً والسماء بناء أو وأزل وأزل من السماء إما فأخرج به من الثمرات رزقا لكم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 وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَا ذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَا ذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَفِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَفِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إلَّا الْفَاسِقِينَ الَّذِينَ يَوْقُذُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِثَاقِهِ وَيَقُطَعُونَ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 هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى ثم استوى إلى السماء فسواه نسبع سموات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة إني جعلوا في الأرض خليفة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 فَلَمَّا آمَن بَعْضُهُمْ بِاسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لآدم فَسَجَدُوا فسجدوا إلا إبليس أبا واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا أدم سكن أنت وزوجك الجنة وكل منها رغدا حيث شئت ولا تقرب هذه الشجرة ولا تقرب هذه الشجرة من الظالمين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 أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإيايا فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا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 أتأمرون الناس بالبر وتسون أنفسكم وتسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أ فلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين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 وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمَ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِالتِّخَاذِكُمُ الْعَجْلَ فَتُوبُوا فَتُوبُوا إلَى بَارِئِكُمْ هَوَّتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عَنْ دَبَارِئِكُمْ إنه هو الدواب الرحيم وإذ قلتُم يا موسى لنؤمن لن لك حتى نرى الله جهرة لنؤمن لن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تظرون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 فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأزلنا على الذين ظلموا رجzem من السماء رجzem من السماء بما كانوا يفسقون وإذ استسقى مسال قومه فقل نضرب بعصاك الحجر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 فادعوا لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير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 ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر من آمن بالله واليوم الآخر وعمل الصالح فلهم أجورهم عند ربهم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 فَلَوْلاَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدُوا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُلُّ قِرَدَةٍ خَاسِئٍ فَجَعَلْنَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَا عِيَظًا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 أفتت معون أي يؤمن لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفون ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وَإِذَا وإذا خل بعضهم إلى بعض قالوا قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاججكم ليحاججكم به عند ربكم أفلا تعقلون أو لا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون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 وبالوالدين إحسانه وذِلُّ القربَ واليتامى والمساكينَ وقولُوا للناسِ حُسنَهُ وقولُوا للناسِ حُسنَهُ وأقِيمُ الصلاةَ وآتُ الزكاةَ ثمَّ تَوَلَّيتمْ إلَّا قَليلًا مِنْكُمْ وأنتم معرضون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 ثُمَّ انْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ, من ديارهم تَهْرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ وَأَنْتُمْ قُسَاةٌ فَأُذُونَهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ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 وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَقْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعْهُ قُلْ فَلِمَ تَقُتُّ لُنَّ أَمْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده من بعده وانتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما اتيناكم بقوه واسمعوا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 خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحيه من العذاب وما هو بمزحزحيه من العذاب أي يعمر والله بصير بما يعملون.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 ولمَ جاءهم رسولٌ من عند الله مصدق لما معهم مصدق لِمَا معهم نبذ فرقٌ من الذين أُوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون وَاتَّبَعُوا مَا تَتَلُشَتْ يَاقِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعْلِمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ يُعْلِمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُزِلَّ عَلَى الْمَلَكِينِ بِبَابِلَهَا عُوَّتَ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 ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شرى به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لما ثوبة من عند الله خير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 أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم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 وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عَنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارًا تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ بلاء من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا خوف عليهم ولاهم يحزنون وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء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 فَأَينَمَا تُولُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبِ فَأَينَمَا تُولُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ وقالوا اتخذ الله ولادا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمن الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم أَوْ بَيِّنَ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنِ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ وَلَن تَرْضَى عَنكَ الْيَهُودُ وَلَن النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قل إن هدى الله هو الهدى ولئن تبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم بعد الذي جاءك من العلم مالك من الله موليه ولا نصير الذين أتينهم الكتاب يتعلونه حق تلاوته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 وَاتَّقُوا يَوْمًا لَّا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَّفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ وَإِذْ بَتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدا ظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وَاعِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكْعِ السُّجُودِ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمنا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 وألنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم عَلَيْهِمْ عليهم آياتك ويعلمهم, ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم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 يقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق, وإسحاق ويعقوب والأسباق وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم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 صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ومن أحسن من اللهِ صبغته ونحن له عابدون قل أتحدوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون ام تقولون ان ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط كانوا يهودا كانوا يهودا او نصارا قل انتم اعلم ام الله ومن اظلم ممن كتم شهاده عنده من الله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 قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب لا يعلمون أنه الحق من ربهم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 ولئن تبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتينهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم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 وحيثما كتم فوالوجهاكم شقره لألا يكون للناس عليكم لألا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشواهم فلا تخشواهم وخشوني ولأتم منعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولاً منكم يتبوا عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فذكروني أذكركم وشكروا ولا تكفرون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 أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعلون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم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 وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا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 فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيكم من ربكم ورحمه فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي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 إن الله سميع عليم فمن خاف من مصير جنفا أو إثم فأصلح بينهم فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم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 أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الْرَفَةُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَى عَنْكُمْ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 فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وان من قبله وان كنتم من قبله لمن الضالين ثم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 ما كسبوا والله سريع الحساب والقرض الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تَأَخَّرَ ومن تأخر فلا إِثْمَ عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا إلَيْهِ إليه تحشرون ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام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 والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور سالبني إسرائيل كم آتينهم من آية بينة وما يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب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 فبعث الله نبيين مبشرين ومذلين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم ليحكم بين الناس فيما اختلافوا فيه ومختلف فيه إلا الذين أُوتوا من بعد ما جاءتهم البينات بغيم بينهم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 مسأتهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا يوفقون؟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 إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمه الله والله غفور الرحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر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 ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيض وهو أذى فاعتزل النساء في المحيض ولا تقربهن ولا حتى يقهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين لساؤكم حرف لكم فأتوا حرفكم أنا وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واتقوا الله وعلمو أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبرو وتتقو وتصلحو بين الناس والله سميع عليم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 وَإِنْ عَزَمُ الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَالْمُتَلَقَاتُ يَتَرَدَّأُ صَلَبْ أَوْ خُسِهِنَ ثَلَاثَةٌ قرؤ وَلَا يَحْلُ لَهُنَّ أَيْكَتُمْ نَمَا خَلَقَ وَلَا يَحْلُ لَهُنَّ أَيْكَتُمْ نَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ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 فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جناح عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن يَتَرَاجَعَا يُضَنَّ إن, اَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون وإذا طلقتم النساء فبلغ أجلهن فأمسكوهن بمعروف فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا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 واتقوا الله وعلىلم أَنَّ الله بكل شيء عليم واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعذلوهن فلا تعذلوهن ان ينكحن ازواجهن اذا ترضوا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 والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضاف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 ما آتيتم بالمعروف، واتقوا الله، واتقوا الله، وعلمو أن الله بما تعملون بصير، والذين يتوّفون منكم ويذرون أزواجين ترب أصلب أوفسهن أربعة أشهر وعشرة.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 حقا على المحسنين وإذ طلقتمهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أي عفون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 وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أي أحياكم التابوت فيه سكينة فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآلها رون وآلها تحمله الملائكة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 قال الذين يظنون أنهم ملاقون الله كم من فئة قليلة كم من فئة قليلة غلبت فئة كافرة بإذن الله والله مع الصابرين وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَخْرِجْ عَلَيْنَا الصَّبْرَ وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ فَهَزَمُوهُم بِإِذْنِ اللَّهِ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 وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ تِلْكَ الرُّسُلُ فَأَضَلَّ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَا من كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَأَتَيْنَا عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّذَنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ ولو شاء اللهما قتلت الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر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 فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَنْفْصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللَّهُ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ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 ألم تر إلى الذي حج إبراهيم في ربه أن أتاه الله الملك؟ إلَقَالَ إبراهيمُ رَبِّ الَّذِي يُحِيِّ وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحِيِّ وَأُمِيتُ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 فَلَمَّا تَبِيَلَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحِيِّ الْمَوْتَاءَ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنُ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ يَقُومَ إِنَّ قَلْبِي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 والله واسع عليم الذين يوفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا ثم لا يتبعون ما أنفقوا من نوى ولا أذلهم أجرهم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 يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذا كالذي ينفق ماله كالذي ينفق ماله رياءا الناس ولا يؤمن بالله واليوم الاخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فاصابه وابل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 وتثبتم من أوفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل أصابها وابل فأتئكولها ضعفين فإن لم يصبها وابل فقل والله بما تعملون بصير اي يود احدكم ان تكون له جنة من نسيم واعناب تجري من تحتها الانهار تجري من تحتها الانهار له فيها من كل الثمرات واصابه الكبر وأصابه الكفر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. يا أيها الذين آمنوا أفقوا من طيبات ما كسبتم من طيبات ما كسبتم ومن ما أخرجنا لكم من الأرض ولا تتمم الخبيث منه توفقون ولستم بآخذيه إلا إلا أن تغمض فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم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 وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تغذمون للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض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 لَيْلًا وَالنَّهَارِ يَسْرُ ۖ وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحلا الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعد من ربه فانتها فله ما سلف فله ما سلف وأمره إلى الله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 يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجر مسمى فكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أي يكتب كما علمه الله فليكتب واليمل للذي عليه الحق واليتق الله رَبَّهُ ولا يبخص منه شيئا، فإذا كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعفا أو لا يستطيع أي يمل أو لا يستطيع أن بالعدل.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 ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجاله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا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 فإن أمر بعضكم بعضاً فليؤذ الذي أتى من أموالته وليتق الله رب ولا تكتم الشهادة وَمَن يَكْتُمُهَا فَإِنَّهُ أَثَمُّ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ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 ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به وعفو عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين